وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتيا سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاويا فهل ترى لهم من باقيا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 ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيا يومئذ تعرضون يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيا فأما من أُوتِي كتابه بيمينه فيقول ها أم إقرأوا إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بماذا أسلفتم هنيئا بماذا أسلفتم في الأيام الخالية وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَّ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَّ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَا مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَّ خذوه فغلوه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة درعها سبعون ذراعا فسلكوا إنه كان لا يؤمن بالله العظيم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 إِنَّهُ لَقَوْلٌ رَسُولٍ كَرِيمٌ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلٍ مَا تُمْنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَانٍ قَلِيلٍ مَا تَذَكَّرُونَ تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاوين لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم